الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيل هده ونهجه وصن بسنته لا يهم الدين أما بعد فتبدا ام بيان المصنف رحمه الله الأمور التي ينبغي للحكم بقتل العنف الذي يوجب القصاصة من القاتل شرع رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لكي يحكم لولي مقتول بالقصاص من القاتل وهذا ما ترجم له رحمه الله بهذه ترجم باب شروط استفاء القصاص أي في هذا الموضع سأذكر لك العلامات والأمارات التي نصدها الشرق لكي يحكم الفقير ويقضي القاضي ويفثم مفتي لثبوت الاستفاء القصاص وتمكين ولي مقتولي من الأخذ بحقه وهي عربعة شروط القصاص تقدم تعرف الشروط أكثر من مرة معناه أن الشرطة هو العلامة وأنه الاستلاح فما يلزم من عدمه العدم ولا يزم من وجوده وجود وجمعها رحمه الله فقال شروط لتعددها واختلاقها فهناك شروط تتعلق بالمقتول وهناك شروط تتعلق بالقاتل فلابد من توفر هذه الشروط حتى يحكم بالقصاص والقصاص نأخوذ من قولهم قص الأثر إذا تتبعه و فقال في وصه قصه أي تتبع أثره فلما كان شكم الشريعة بالقول وهو القصار يتتبع فيه ولي المقتول القاتل لكي يسعل به مثل ما فعل بالمقتول وصف بهذا الورص وهو وصف شرعي وردته به المصوص الشرع كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاد فهو مصطلح شرعي والمصطلحات منها ما هو مستقى من نص الكتاب والسنة ومنها ما هو مفهوم من الشرع فهذا مصطلح مستقى لفظا من الشرع معني. وهي أربعة إجمال قبل البيان والتفصيل وقد تقدم أن هذا منهج العلماء رحمه الله جسمة المقتول قصة المقتول اربع ذكر مصنف رحمه الله اربع شروط شرط منها يتعلق بالمقتول وشرطان يتعلقان بالقاتل وان شئت كل شرط يتعلق بالقاتل وهو كان مكلفا وشرطان مستنيان يتصل بهما القاتل بالمقتول وهي قضيه المكافاه والمساواه وقضية عدم الزعضية او عدم الولادة او ان يكون القاتل والدا للمقتول سواء كان ذكرا او انثى فيشمل الاب ويشمل الام وسواء كان مباشرا كالاب المباشر او بواسطة كجده وان على نعم حسمة المقتول, حسمة المقتول المراد بهذا الشر اننا لا نحكم بوجود القصاص إلا إذا كان المقتول معصوم الدم وهذه العصمة يحكم بها الشر بمعنى أن الشريعة تحرمت قتل هذا المقتول فإذا ثبتت العصمة للمقتول فإن من قتله بدون حق يجب عنه اقتصاد والأصل في هذا أن الله حرم قتل المعصوم كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فدين أن الإيمان عصمة للإنسان وأنه لا يدوز قتل المؤمن إلا على وجه الخطأ وعلى وجه الحق وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قيل لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا إخوانكم فدل هذا على أن الإيمان عصمة وذلت السنة أيضا على هذا كما في الصحيح الحديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزالي والنفس بالنفس والتارك بدينه المفارقة للجماعة فقول لا يحل دم امرئ مسلم يدل على أن هناك اسمه للمسلم ولذلك قال لا يحل فأكبر بهذه الصيغة المقتضية للتحريد وصلح العلماء على هذا المصطلح وهما يسمونه بمصطلح العسم مستقل من قولنا عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضا وحسابهم على الله هذا يدل على العثمة العثمة كل الدم وللمال وللعرض وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والصلاة في خطوته في حجة الوداء حينما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرم يومكم هذا في شهركم هذا في ذلبكم هذا ألا هل باللغة اللهم تشهد فجعل العثمة ساملة للنفس والعرض والمال فالعلماء يقولون ان نفس الدم من الدم وعصمه الدم وعصمه النفسن انا واحد فهذه العصمه تكون مستحقه بالشر وتكون بالامان يعني لا يجوز ان يقتل من له عصمه الشرع مثل من استامن والذمي والمعاهد وان كان مثل لا فصيله على تفصيل في ان شاء الله تعالى فهذه العثمة لا بد من توفرها بالمقتول فإن كان المقتول مهدور الدم أو مباح الدم مثل الحربي لو أن مسلما قتل حربيا لا يقفص من المسلو أنه قتل حربيا لأن الحربيا لا أسمت له بالشر ليس بمعصوم الدم فالقتل ليس واقعا في غير بل واضع في موقعه لأن الحربيا يقتل فإذا كان المقتول ويرى معصوم الدم وهو الكافر والمرتد والحربي والمسلم المستحق الدم مثلا لو أنه إنسانا قتل ظلما وعدوانا وهذا القاتل حر وهرب فشخص يعلم أنه قاتل فجاء وأراد أن يأخذه فحرعا فقتله بنية الكثاص من قتله وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ديانه ففي هذه الحالة ليس بمعصوم الدم وأما إذا كان محصنا وزنى والعياذ بالناخذ حق القتل ففيه خلاف بين العلماء في من قتله بعد العلماء يرى أن المحصن مهدر الدم وأنه إذا قتله القاتل لا قصر عليه. قالوا لأن دمه مستحق بالشر فإذا قتل فإنه لا عصمة له حتى نقتل من قتله فأفقطوا القصاص لعدم وجود العصمة ومن أهل العلم من قال إن قتل الزامن محصن أمر إلى ولي الأمر والقاضي فهو مستحق بشكل الشرع وليس لأحد أن يأتي ويقتله لأن هذا لا يستند إلى ولاية بالقتل وقد جعل الله عز جل يقوم مقامه قالوا فإذا قتله في بعض الأحيان يكون قتله حمية مثلا يجاء ووجده مع زوجتي وهو محظم فقتله وشهد الشهود الأربع أنه جمد زوجتي فقتله قالوا في هذه الحالة يكون قتله أشبه بالغيرة وليس قياما بحق الشر ولكن فقالوا أنه يقتل به وفي هذه الحالة إلا يقال ان هذا قتل شرعي لأنه ليس على السمن المعتبر شرعي من أهل العلم من قال كما اختاره الحنادلة وطائفة أن الزامن محصن إذا قتل أو مهدر الدم إذا قتله من قتله فإنه يكون مهدر الدم ولا قصاص على قاتله وهذا أشرف من جهة الأصول وهو قول الحنادلة أن ما في المسألة المرتد فالأمر يختلف فالآن رجلاً سبّ الله عز وجل والعياذ بالله أو الدين أو تهركاً مستهدأ بالدين سهزاءاً ديناً موجباً للكفر فهذا كافر مرتد من, من قال الكفر أو عمل بالكفر وقيل له هذا كفر وقامت عليه السجة فأبى وأصر على موعده وكافر مرتد مزاح الدم مهجر الدم فإذا قتله فإنه في الأصل ليس هنا حمية إلا حمية الدين ولا عصبية إلا عصبية الدين فإذا قتله فإنه مأجور على قتله لكنه يكون في كما ذكر العلماء رحمهم الله افتيات على حق السلطان والوالي لكن مثل هذا مهجر الدم لا يقتص به بوجه لا يقتص من من قتلهم من سب الله عز وجل أو سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح من قوة العلماء رحمه الله فإنه يكون مهدردا وفي هذه الحالة لا يكون القصاص على من قتل فلو قتل به فهو شهيد لو قتل به بأنه يكون شهيدا إذا شدف على هذا الوجه أنه مرتد فلو قتل مسلم أو دني حربيا أو مرتدا لن يضمنه بقصاص ولا بيه لو قتل مسلم أو دني حربيا فقتل مسلم أو دني حربيا المسلم إذا قتل حربياً مثل ما ذكرنا الحربي مهدر الدم وإذا حارب الكفار المسلمون فقطت الحرنة بدمائهم إلا إذا كان بينهم بين النسلمين ذنب على ترسيل سبقاً بإن الله في داب العهد والأمان من خيث الأصل أنه لو قتل المسلم الحربي لا يقتل لو قتل الذني الحربي الذني مثلاً كما في القديم كان الكفار تحت زمة المسلمين لو أن أهل الكتاب كانوا تحت زمة المسلمين فخرج رجل من أهل الكتاب أو كتابي فوجد حربيا فقتل فإن هذا الحربي مهدر الدم مع أن قاتله كافر مثل لكن هذا له أمان وله زمة الله ورسوله صلى الله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم ذنة المسلمين واحدة له ذنة المسلمين فإذا قتل فله حرم في بلاد الإسلام فلا يقتل بمن قتل لأنه في حكم الشريعة وفي حكم من أعطاه الأمان والذنة أن هذا الدم مهدر ولذلك لا يقتل به لو قتل مسلم أو ذنين حربية هذا يعني تمثيل على الدم المهدر وهو دم الحربي أو مرتب قتل مسلم مرتدًا وهذا بإجماع العلماء انا أن المرتد مباح الدم لكن عندهم تفصيل أن تشترط الاستفادة أو لا تشترط وسيأتينا إن شاء الله, إن شاء الله تعالى في باب أحكام الردة من أهل العلم من قال إن المرتد لا يستفاد ويقتل كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان امرأة وجدت مقتولة وكانت من في المدينة فقال صلى الله عليه وسلم احرج بالله من كان عنده خبر منها ان يقوم فقام زوجها وكان كثيفا بصر اعمى وقال يا رسول الله انها كانت تسبك وتتكلم في دينك فما هو انها قام يوم من ايام عليها وهنا ان ذي معول وهو الفأس فبقر بطنها فقتلها فقال صلى الله عليه وسلم ان اشهدوا دمها هدر فلاشهدوا دمها هذا فأصدق عليه الصلاة هذا الدم لعدم أسبته بالردة وهذا يدل على أن من سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مهدر الدم ولا يقتص من قاتله نعم أو مرتد الدم الردة سواء كانت بالأقوال أو كانت بالأفعال الموجبة الخروج من الإسلام فهذا كله سيأتي تفصول إن شاء الله في ذوابطه والأحوال التي يحكم فيها بالردة من أن العلم قال اشترك الاستكادة واشتجه بما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرجل جاءه معاذ الرضي العام وقال إن رجل اختار دين اليهودية بعد أن أسلم قال فقربناه فقتلناه فقال عمر رضي الله عنه هل أبني تموه وأطعمتموه ثلاثا وعرضتم عليها إن أبى وقتلتموه اللهم إني أبرأ إليك لن أشهد ولم آمر الله إني أبرأ إليك لن أشهد ولم آمر قال لن عمر رضا الله عنه بريء من قتله بدون استكابة وعلى كل حال الأصل الشرعي يقتضي أن المرتد مباح الدم والنفس في هذا واضح في قضية الرجل في هذه المبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى النظر في تعزيل من اختات على السلطان وقتل بدون ابنه هذا يحتاج إلى نظر وتفصيل لم يضمنه بقصاد فلا يقتص من الذي قتله فلو كان مرتدا في الشقيقة ولم يوجد شهود يثبتون ردته وجاء رجل وقتله فالآصل نقول له مسلم فهذا القاتل إذا أخذه أولياء مقتول وقالوا نريد القصاد فاقتص منه فقتل فهو شهيد لأنه في هذه الحالة قتل بغير شق وقتل على وجه شرعي وبناء على ذلك لا يكون دمه مباحا في الأصل الشرعي قتل به فإنه مقتول ظلما ولكن بحكم الشرع يقتل لأنه لو شتش هذا البال كان كل شخص يقتل شخص يقول هذا مرتب لابد من إثبات الردة وعدم وجود دليل ودل على توبته من الردة يعني موكي شخص عياذ بالله يرتب في يتوب وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من جنى بالله وهو محصن ثم قتله القاتل يقتل به ما لم يثبت القاضي زناه وعدم توبته بعد لأنه أصل قضية أنه إذا كان زانيا محصنا يحكمل أنه تاب وإذا تاب لم يقتد لأن الزاني إذا زنى وتاب ولو بعد السنة مزاشرة ولو زنى مليون مرة يعني ما جاء أنه تاب إلى الله توبة النصوحة إن الله يتوب عنه والله عز وجل لا تضره ماصية العاصين ولا طاعة الطائعين وإن نريد التقوى من القلوب فالعد الذي يفعل الزن فما يتوب يتوب الله عليه وهذا وعد من الله عز وجل قطعه على نفسه ولا يخلف الله المعاد أن من تاب صادقا من قلبه بعد به أن الله يغفر ذنبه فقالوا يحتمن أنه زنى ورآه يظن وعلم أنه محصن وتاب الرجل في مدين هو بين الله فحينيذن لا يستحق ذنبه لأنه في الأصل قد تاب وأنادي لله عز وجل فقالوا لشكهة التوبة لإحتمال أن يكون تائزاً دونه وبين الله لا يفتحها ذلك فقالوا إذا قتله يحتمل أنه تاب قبل قتله ومثل هذه الظروب تنفأ فيها وحين وحينئذ قتل معصومه وأكدوا هذا بالدليل في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله رأيت لو وجد لك أقد تفخذها رجل ويذهب فيحضر, فيحضر الشهود إذن يفرح الرجل من حاجته وإذا قتله قتلتموه وفي الصحيحين من حديث عوين العجلاني الذي تقدم معنا في اللعان أنه رضي الله عنه سأل رجلا من بني عنه وقال له يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غير سلي يا عاصم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد في قول إن قتل قتلتموه مع أنه وجد على الزنا قالوا طبعا في هذه الحالة يدل على أن المحصن قتله لا يسفت القفاص لكن هذا الدليل لحل نظر لأن قوله إن قتل قتلتموه لأنه ليس عنده دليل ودينة تثبت أنه قد زنى وأما من ثبتت عليه عندهم دليل أوضيئنا تثبت أنه جنى وهو محصن فقتله بعد زناه وإحصانه فحينئذن هو محل الخلاف هذا هو محل الخلاف وعلى هذا فرع بعض الظلماء في القبيلة كون يثبت إحصانه عند زناه بعد إحصانه عند القاضي فيقتله بعد الثبوت لأنه إذا ثبت عند القاضي زناه بعد الإحصان ولو تاب أقيم عليه الحدث لأن التوبة تبع زنى بنا وبين الله لكن حكم الشرع يجري على الظاهر وعلى كل شال المسألة تتجلبى هذه الأصول وقول من قال إنه مهدر الدم إذا ثبت بالدليل أنه محصن وأنه زنى بعد إحصان فإن الأشبه أن يقام عليه الخد فإذا قتله فهو مهدر الدم فلو قال قائل اختمل أنه تاب قل إذا ثبت بالدليل أنه زنى بعد إحصان فقد ثبت موجب تتزيه ولا دليل ظاهر على توبته وأجري الحكم على الظاهر أنه ليسواك دليل يدل على أنه تاب وبناء على ذلك يجري الحكم على الظاهر وعلى هذا يقوى المذهب الذي اختاره الشارح رحمه الله حينما مفتل بالنصف إذا قتله بناء على زناه بعد إحصان الثاني التكليف الشرط الثاني التكليف والتكليف يقوم على أساسين البلوغ والعقل وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ من أو حني أو بمن أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول مظهر لا بد في التكليف من البلوغ والعقل فإذا كان القاتل غير مكلف صبي قتل رجلا أو قتل صبيا فإنه لا يقتص من هذا الصبي لأنه مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير معاخذ كذلك أيضا إذا كان مجلونا قتل رجلا أو قتل جماعة فإنه لا يقتص منه لأنه غير معاخذ وهذا بإجماع العلماء رحمه الله فالصبي خلاف إذا كان مميزا الحقيقة القول بأنه يكون في فقن مكلف قول معارض للنسوس القوية والأدلة الواضحة والإجماع السابق لهذا القول يدل على أنه مميز أو غير مميز أنه لا تكليف عليه فكي يخبرنا السبيل مميز وغير مميز هذا قول ضعيف النصص واضحة ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقوله في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح رجع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم هذا نصص واضح ليس فيه إشكال وإن كان بعضه أهل العلم رحمة الله عليه صرقوا بنا الصبي المميز وغير المميز وهو تسريق بدون دلول ومعارض لما ذكرناه من الأصول الشرعية وإجماع السلف من قبل حدوث هذا القول فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولذلك عندهم قاعدة تقول عند الصبي والمجنون خطأ عند الصبي والمجنون خطأ فالصبي إذا قتل لا يجب القصاص ولكن تجب الديه إذا قتل لا يجب القصاص وتجب الديه وهكذا لو أن الصبي قطع عضوا او ضرب شخصا فأكلف له عضو أو نحن ذلك فإنه يجب رمان هذه الجناية ولا يجب القصاص والقوض الثالث المكافأة الشرط الثالث المكافأة وهي المساواة أن يساوي القاتل المقتول وأن لا يكون أجيدا منه وتتحقق بمثلة الديانة والشرية والأصل في ذلك أن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالشر والعجل بالعجل وجعل الله عز وجل المقابلة ولأن القصاص في الأصل يقتضي المساواة لأن المقاصة تحتاج إلى مماثلة وعدم وجود فضل في القاتل على المقتول من جهة الدين من جهة الدين ومن جهة, جهة الشرية مما اعتبر في المكافأة قالوا لأنه إذا كان القاتل فوق المقتول شرية مثلا فإننا إذا قتل القاتل وهو شر نسويه بمن قتله وكان هذا ليس قصاصا بل كان زيادة في القصاص والله عز وجل يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا بوليه سلطانا فقد جعلنا بوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فحرم الله بنياذة في القصاص عن الأصل ولما قال الله عز وجل الشر بالشر هذا يسمى عند العلماء مفهوم الحصر أي لا تقتل الشر إلا بالفضل والسبب في ذلك بيناه غير مرة أن مسألة الرق والحرية مبنية على أصول شرعية ولذلك الإسلام لا يحكم بالرق في الأصر والأساس إلا في حالة مقاتلة المسلمين للكفار وضرب الرق عليهم فالرق مستفاد من الكفر, الكفر من كفر ضرد عليه الرق لأنه عرض عليه الإسلام فأدى ثم قاتل المسلمين فلما قاتلهم ورأى الإمام بعد أخله في الأسر أن يضرب عليه الرق صار في مستوى البهينية قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بلهم أظن فهو كفر بالله ثم حمل السلاح على دين الله شرع الله عز وجل مانعا من كلمة الله عز وجل فنزل إلى مستوى حق من مستوى البهينية هذا المستوى ليس أن يكافأ به المسلم ولذلك القول المعتبر عند جناهير السلف والخلف وهو قول عمر بن الخطاب رضا الله عنه عبيد نبي طالب وعثنان وتنهرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائهم أنه لا يقتل شر بعد سواء كان العبد عبده أو عبد غيره وهذا يستفيد منها الشرق الذي ذكرناه وهو المساواة وأنه ينبغي أن يكون مكافئا لمن قتله قال رحمه الله بأن يساويه في الدين في والرق بأن يساويه يساوي المقتول القاتل في الدين فلا يقتل المسلم بكافر لأن الكافر لا يكافأ المسلم والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة في حديث السنن المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذن‑تهم أدناهم وهم حرب على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقفل دوا عهد في أهده فقوله عليه الصلاة المؤمنون تتكافأ المسلمون تتكافأ دماؤهم هذا حصر يدل على أن غير المسلمين لا يكافأ المسلمين فلا تتكافأ دماء المسلمين مع غير المسلمين ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله إن المسلم لا يقتل بغير المسلم طبعا إذا كان حربيا إجناعا إذا كان ذنيا على خلاف الجمهور يرون أن المسلم لا يقتل بالذنيا لو ان يهوديا او نصرانيا دخل الى بلاد المسلمين بالذمه بين عاش بين المسلمين الذميه وبينهم وبين المسلمين اهل الذمه فجاء مسلم من فقتل فالجمهور يرى انه لا يقتل ولهذا الامام ابو حميده المنقري وطائفه من السلف الى انه يقتل المسلم اذا قتل هذا الذمي واحتج بعموم الادله في قول تعالى ولكم في القصاص حياه وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِد عليكم القصاص في القتل واحتجوا بحديث مشهور وهو حديث ابن البينامان وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بنعاهد وقال انا أحق من وفى ذِذِمَّتِهِ وهذا الحديث ضعيف حتى إن إنك الحديث رحمه الله ردوه سندا وقال أبو عبيد رحمه الله مقالته المشهورة إنه من رواية عبد الرحمن, عبد الرحمن بن بيننان وبنسره لا تستداح دماء المسلمين يعني إنه رام ضعيف ونسره ليس بشجة حتى يحكم بما تضمنه حديثه فنستديح دماء المسلمين بدماء القفار وهذا لا إشلال في بطمانه وربه أما بالنسبة لدليل الجمهور فقد رد اولا طبعا استدلوا بما خبت في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن أبا جحيثة وهبا ابن عبدالله السوائي وهبا ابن عبدالله السوائي رضي الله عنه وأرضاه فأل علي رضي الله عنه وقال هل خفصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه كان الغلاء في علي رضي الله عنه يقولون أنه أنا البيت خصوا بأشياء فقال علي رضي الله عنه لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما قصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يعطيه الله برجل, برجل مما في كتابه وما في هذه الصحيفة ثم نشرها وفيها المدينة حرم من عيد إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عزا يوم القيامة وفيها لا يقتل مسلم بكافر قوله عليه لا يقتل مسلم بكافر هذا نص عام يشمل المسلم الكافر سواء كان المسلم ذكرا أو أنتا وبكافر سواء كان الكافر ذنيا أو معاهدا أو مستأملا أو حربيا أو مركبا فقال بكافر وكافر نكرا والنكرت في بالعموم هذا أصل عند العلماء ان النكرت في العموم فلم يقصد بكافر ولم يستسمي كافرا من هذا العموم بل على أن المسلم إذا قتل بكافر لا يقتل به البتة عند الامام مالك رحمه الله تفصيل في مساله حيث تساء طبعا ادله الذين قالوا انه لا تقتل صحيحة وصريحه واضحه الان المسلم يقتل بكافر أما ما استدل به الإمام الحنيفة رحمه الله من عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكصاص ونجد عنهم من وجهي الوجه الأول لا نسلم أن هذا يشمل كافر لأن الله صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا والخطاب بين المؤمنين في قتل المؤمنين بعضهم لبعض وبقي ما أداهم على الأصول ثانيا أن نقول أن نقولن قوله يا أيها الذين آمنوا كُتِدَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاثِ يدل على وجوب النشاوات وإذا كانت الآية تدل على وجوب النشاوات في قوله كُتِدَ عَلَيْكُمُ فمعنى ذلك أنه لا بد أن يساويه ديانة والمسلم لا يساويه ديانة وهناك دواب آخر يختاره دمعنا العلماء رحمه الله ومن الحقيقين هو أن يقال إن آيات يا أيها الذين أمنوا كُتِدَ عَلَيْكُم الْقِصَاثِ عامة والحديث لا يقتل مسلم بكاثر خاص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص هذا بالنسبة لقول الإمام بالحنيفة رحمة الله عليه بل إن بعض أصحادي في القبيعة بيوسف رحمه الله أجاز قتل المسلم بالمستأمن وأنه لو قتل مسلم المستأمن أمن أنه يقتل به عند المالكية مسألة غريبة وهي قالوا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله غيلة والغيلة هي الجريمة المنظمة التي تكون بترتيب وتنظيم يعني فيها نوع من الاختياط عن المسلمين والأدية والإبرار بالمسلمين في هذه الحالة أجازه مثل أن يستبرد الذنيب ويخرجه عن خارف المدينة ويخدأ أنه عنده شيء او حاجة ويخرجه عنها ثم يقتبه وقتل الغيلة من أسوأ أنواع القتل ولذلك شدد فيه العلماء رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله عليه أيضا من المذاهب التي رأت مثل هذا النوع من الجرائم المنظمة وغالبا سواء كانت لشخص أو أشخاص متعجدين فهذه مستثناء لأن فيها نوع من المحاربة يرون انه القتل فيها ليس من جهة القصاص وإنما من جهة المحاربة فأنهم حينما غضموا قتل الذنين داخل بلاد المسلمين خرجوا عن مطلق أمان المسلمين لا من جهة ان انهم يقتلوا انقصاصا والفرق بين القولين ان الماندة حنيفة رحمه الله يجعل الحق في قتل الذمي لأولياء الذنين ولكن عند المالكية يكون الحق في قتلهم بالسلطات في فرق بين القولين وبناء على ذلك لو عفا اولياء الدم لو عفا اولياء الدم في قتل الغميله فان اللماء بحكمه يسقط القصاص مع الجمهور ولكن اللماء ابا مالك لا يسقط القصاص لان الحق ليس لاهل الدنيا ولم يروا في جهاد الدم أن دم الكافر يكافئ دم المسلم ولان مالك رحمه الله مسائل اجابه جدا في مسائل القتل ولذلك أشار الإمام الشيخ رسيان محمد الله عليه في القواعد النورانية لأن مذهبه كان مستقع من مذاهب الصحابة رضا الله عليهم ومفهم أصول الشريعة ومذهبه من أشد المذاهب سمادينا غير مرة في مثالة القتل لأنه ننظر إلى أصول الشريعة لا بد من مراعاتها وتحقيق مقصود الشرع الذي وردت من أجل تحقيقه فقال إن هذه المسألة وحدها بغي مسألة الغيلة تستثنى في قتل المسلم بالكافر وعلى كل حال الذي يظهر من خلال النصوص أنه لا يستداع دم المسلم بالكافر سواء كان الكافر مفتدا أو حربيا أو ذنيا أو مستأمنا لكن إذا كان هناك اجتياث وأذية ومحاربة لجماعة المسلم بخروج عنهم هذا أمر يرجع تقديره إلى الوالي فإراء أن المصلحة في هذا قتل من باب الحرابة لا من باب القصاص أن من باب القصاص النصوص واضحة على أن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم بحال وعلى هذا فإنه يترجح مذهب الجمهور من حيث الأصل ويستفنى من يستفنى مراحة للأصول الأخر ويخرج باب الغيلة عن باب القصاص من الوجه الذي ذكرنا نعم. لأن يساويه في الدين والفرزية والزبط يسويه في الدين والفرية فإذا قتل حر فر قتل به وهذا مثل القرآن الفر بالفر وهذا يسمي العلماء مفهوم الحصر وهو أحد أنواع المفاهيم العشر المشهورة مفهوم الصفة والشرط والعلة والمقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية فمفهوم الحصر هو قوله الفر بالشر عشار إليها أماظا بقوله صف واشترط علم ونقب وعد ضرفين وحصر إغياب فلما قال وعد ضرفين وحصر حصر هو قوله تعالى الفر بالشر فلما قال الفر بالشر يعني اقتل الفر بالشر وأيضا لا تقتل الفر إلا بالشر وبهذا على ذلك لا يقتل الشر بالعذف وهذا نبري نبري على أن الشر أرفع درجة من العدد كما بي الله تعالى أن العهد المملوك لا يقدر على شيء وأن الشر أرفع منه درجة لأصل الإسلام كما ذكرنا الله فما لهم المكرم إذا ثبت هذا فإن الناقص لا يقتل به الكامل إنه ليس قصاص ولا عدل والشريعة جاءت بالعدل كما قال تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رُبِّكَ صُدْقًا وَعَدْلًا الشريعة جاءت بالعدل فالحر لا يقتل بالعدل وخالف في هذه المسألة داود الظاهري رحمه الله فقال الحر يقتل بالعدل وجماهير السلف والخلف وفي حديث مرفوع عن أمر من الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل حر بعدل وحديث السنن عند ابن ماجه وغيره وحسن بعض الغلماء سناده قالوا بذلك انا ان الاصل لا يقتل الحر بالعبد سواء كان العبد يعني مملوكا كان المملك سواء كان مملوكا للقاطف او كان مملوكا لغيره سواء كان رق فيه كاملا الكامل او مبهضا مثل مثلا نصف وحر ونصف عبد فانه لا يقتل الا اذا كان حرا كان صبيا وعلى هذا فلو قتل العبد العبد قتل به والعبد بالعبد فهذا يدل على أن العبد يقتل بالعبد وإذا قتل الشر العبد فإنه لا يقتل به ولكن يدفع قيمته أو الديا وجهان للعلماء قيل قيمته بالغا ناضلة في بعض الأحيان تكون قيمة العبد أضعاف, أضعاف قيمة الديا إذا يكون عبد عنده صنع وغالي السمن فتكون قيمة ثلاثمائة ألف والبيئة مائة ألف لما نصح الصنع فحينئذ اختلف العلماء وفي أتين ان شاء الله هباب البيئات هل الرقيق ملحق بالأموال سيقدر فما يرجع قيمته عند الجناية او ملحق بالآدمية لأنه في الأرص الآدمي ويحام المعاملة المعاملة في البيئة الشراء ويبقى على الأدمية على الأرص لقد قمنا هالآدمي تكون ديئة ونصف ديئة الشرق حين يجب أن تكون خمسين ألف مثلا إذا كانت الدير مئة ألف وقلنا أنه حكم, حكم الآذري تكون ديته خمسون خمسين وإذا قلنا أنه قيمة بالغة تكون ثلاثة ألعاف الدية كما ذكرنا وشأت إن شاء الله تصيل هذا في باب الدية أسأل. فلا يؤفل مسلم لكافر ولا حرب لعبد وعكسه يؤفل ألفان للتفريع وهذا والتفصيل والبيان إذا كان ثبت أنه لابد من المكافأة في الفرية في الدين والفرية والرق فلا ينبني على هذا ويتفر عليه أنه لا يقتل مسلم بكافر وهذا عام لا يقتل مسلم بكافر مثل هذا كذا مثل الردة لو أن شخصا وعياذ بالله سد الدين أو سد الله عز وجل فدت للشهود أنه سد الله فإنه وفقا بردته فإذا قتله بعد سده الله عز وجل فإنه قد قتل كافرا فلا يقتل به لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعب فما ذكرنا سواء كان عبه او عب لغيره وعكسه يقتل فإن قتل كافر مسلم ان قتل المسلم الكافر إذا قتل الكافر مسلم لو أن جميه كان بين المسلمين فجاء وقتل مسلم أو قتل امرأة مسلمة قتل بها ففي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة وجدت وقد رض رأسها بحجر بين حجرين وكانت من الأنفار فسئلت من فعل بك هذا فلان فلان فلان, فلان حتى ذكر يهودي وقال بعض العلم أنه كان اليهودي يترضس لها من قبل فلما ذكر اسمه هزت في رأسها أو هذا ما يسميه بعض العلماء بالتبني البيضاء فعند ذلك رحمه الله من في القتل هذه المسألة أن الشخص إذا وجد في آخر رمض من حياته وكل له فعل من الذي قتل فلان وهز رأسه يقولنا هذا تبني بيضاء موجبا بالقسانة ومؤثرة في الحكم لأن الشخص في هذه الحالة أقرب ما يكون إلى الصدق وأبعد ما يكون عن الكذب لأنه مقبل على آخرته وقد ترك الدنيا ولا نصيحة له أن يكذب ولذلك يرى أن قوله هنا مؤثرا موجبا مما ذكر ستأتينا إن شاء الله المسألة إذا ذكرنا في هذه الحالة سئلة المرأة خل من فعل بك ثنان ثنان فأخذ اليهودي فأقرر واعترف والحقيقة هذا الحديث ليس في حجة في حجة على التهن لكنه ليس في على ثبوت الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفي بقولها وإننا أخذ اليهودي فأعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين فأخذ ووضع رأسه بين حجرين ورد كما رد رأس الجارية وهذا يدل على أن الكافر يقسب و وعليه طبعا إجراعا علماء رحمة الله عليهم أنه إذا قتل الكافر المسلمين فإنه قد أفقط العهد الذي بينه وبينه المسلمين فوقت القصاص ووقت الأيرم لخروجه عن عهد الذي بينه بين المسلمين لا ويختل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ويختل الذكر بالأنثى والذكر أرفع درجك من الأنثى ونصوص الكتاب والسنة واضحة جديا على أن الرجل لا يساوي المرأة من حيث الأصل وهذا امر واضح جديا في الشرف وعلى المسلم أن يكون على دين من أمره وأن يترك هذا الخلق الذي يدعيه أعداء الإسلام من سواة المرأة للرجل من كل وجه هذا قول باطل معارض لنصوص الشتابس والسنة الله تعالى يقول وليس الذكرك الأمثاء والله عز وجل خلق آدم بيئه ونفخ فيه مغروبه وأسجد له ملائفته ثم بعد هذا التكريم خلق منه حواب فجاء خلقة جاءت خلقة الأنثى بنصوص الشرع تبعا ولم تأتي أصنا وجاءت تكريم استقلاما للإنسان الذكر وجاءت خلقة الأنثى بنفس الكتاب خلق منها زوجها ليسكن إليها فهي تدع للرجل فحكمة من الله سبحانه وتعالى جعلها عن هذا الرسل ولم يسوي بينها وبين الذكر والله عز وجل يخلق الضعيفة والقوي ولا يستطيع أحدا يقول إن الضعيفة القوي هذه خلقة الله عز وجل ولا يمكن أن تستقيم أمور الحياة إلا بوجود قوي وضعيف وهذا أبدا ليس في ظلم لا جو هذه خلقة الله عز وجل تستطيع أن تستطيع على الخالق حاشا وكل تعال الله عز وجل عز وجل في أصل الخلقة خلق على هذا التكويت أو من ينشع في الشنية وهو في الخصام غير مبين خلق على هذا الضعف لشكمة بينها تعالى فقال ليسكن إليها فلو خلقت قوية لم استقامت أمور الحياة ولا تنكد العيش ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر على هذا السنة شطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبدل لخلق الله من ستعدل يبدل خلق الله لأن في الشريعة جاءت في الشريعة تخاطب الرجال وتخاطب الإناث وما ذلك خصت الرجال بما خصتهم وخصت الإناث بما خصتهم ولا يستطيع أحدا أن يقول إنها قد جعلت الرجل مثل المرأة رأى من سواء أبدا هذا أمر واضح جدا في التكاليف الشرعية في الإحكام في المسائل فلا يخلط الأمر ينضغع المسلم يكون على ذينا من أمره وأن تكون الأمور واضحة ولذلك متى ما خرجت المرأة عن هذه الفطرة استرجلت وقد صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعنى المسترجلات من النساء طيب ما معنى من النساء أي خرجت عن هذا المقام الذي وضعه الله عز فيها بالفطرة وأرادت الرجل استرجلا والرجل له ولذي جال عليهم درجة هذه أمور خلطت المسلمين ودخل الدخل من الأذكار الواحدة من أعداء الإسلام لأنهم يعلمون أنهم يناقضون لكثيرا من أصول الشريعة وتستقيم أمور مثلين كثيرا إذا عرفت المؤمنة الصالحة مكانتها وعرف الرجل مكانه وكمل منه كل منهما الآخر وحاول كل منهما ان يكون على الثمن والفطر التي خلقه الله عز وجل ما يخرج عنها البث ولذلك اذا خربت المرعى بنا قلنا شقوق المرعى هؤلاء والله يعذبون المرعى ويحملون ما لا تطيق وفوق ما تطيق هل تستطيع أن يدخلوا فيها من قوم مثل ما حصلت اذا لا يستطيعون يدخلوا فيها من مثل ما ذكرت فلا يكلفوها ولا يحملوها ما لا تتحمل لما خرج الناس عن هذه الفطرة تنكدت الحياة وتعذبت المرأة وأهينت وأذلت حتى أن بعض أداء الإسلام كانت تنسكت بحقوق المرأة لما خرجت إلى الغرب وكان في دول الشيوعية لما خرجت إلى الغرب ورأت المرأة تكلف في الشوارع وتعلم مما يعني الرجل مهانة ذلولة رجعت على كانت تظن أن مثل شخوك المرأة أن مثل رجع تكريم المرأة حقيقة فتبين أنها إهانة للمرأة وإذنان وأقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض لن تجد المرأة تكريم غير الذي كرّها الله به وأنها إذا ظنت أنها تجد التكريم في غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعلم أنها لن تزداد عند الله إلا مهانة وذلة ولتقدم على ما أقدمت أو تحجد فأريها أن تعلم أن التكليم الحق حينما تكون في مكانتها الطبيعية الجبلية التي فطره الله عز وجل عليها قائمة على أسرتها وربة لبيتها ومحافظة على أولادها وراعية لزوجها فقابت العالم أجمع بعذن وعصاف وحكمة وقدره من الله واقتدار ومع ذلك ما تخلحت ولا تقاعدت وكانت في أود الحضارة وكانت المرأة في قعد بيتها قائمة بفقوق أولادها وجوجها هل معنى ذلك أنه لا نتقدم إذا كانت المرأة مثل الرجل أبدا هذه كلها أمور مخلوطة وأوراق مغالق فيها ومكاظر فيها فعل الإنسان من ينظر إلى حقيقة ثانياً لا يفهم السفاد السنة بكل من يأتي ويروج لا يقول مرأة مثل الرجل وخاطب الله كما خاطب الرجل هذه أمور لو جئنا نفصل فيها وأمسكنا من باب الطهارة إلى نهارف أبواب الفقه الإسلامي لوجدت من النسائل مانا يؤصى كفره من التفيق بين الرجل والمرأة وتجد أن هناك أصلا شرعيا يغضى به من يغضى ويسخط من يسخط وعلى كل حال الأمر في هذا واضح وليس هذا مقام لكن نقول إن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت به لكن إذا قتلت به بعض العلماء يرى أنه يأخذ أولياء المقتول نصف بي من المرأة من أولياء المرأة من المرأة قالوا لأن المرأة نصف الرجل كما ارتحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من بيتها فهذا يدل على أنها على النص وتشطر فإذا شطرت وكانت عن النص بيته نص بيت الرجل فما شاء إن شاء الله وإذا شدت هذا ما على النص فمعنى هذا أنها نص الرجل وعلى كل حال إذا كانت لا تشعر الرجل فقتل رجل من مرأة وحكمنا بالقصار فإنه إذا قتل أولياء المرأة الرجل قال بعض العلماء يدفع أولياء, الرجل أولياء المرأة تدفع المرأة نصف الدين لأنها لا تكافئ الرجل من كل وجه والصحيح أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة ولا دفع للفرق بينهما نأه. الرابع عدم الولادة الشرط الرابع عدم الولادة وعدم البعضية وأن لا يكون المقتول بعضا من القاتل أو أن لا يكون القاتل والدا من المقتول سواء كان بسرا كأبيه أو أنثى كأمه فلا يقتل الأب إذا قتل ابنه ولا تقتل الأم إذا قتلت بنتها أو ابنها وهذا من السنة كما صحى بعض أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليه الأمل وفيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحافظ عبدالبر إن الأمة تلقته بالقبول حديث لا وقف الوالد للولد إنه حديث تلقته الأمة بالقبول وأغنت شهرته عن طلب الإسلام ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس في مجموع الفتاوى وكذلك الإمام القيم أيضا يتكلم على هذه المسألة في الأعلان في مسألة الأحاديث التي اشتهرت فأغنت شهرتها عن طلب إسنادها ليتلقت الأمة بالقبول وهذا الذي جرت عليه عممة الإسلام والسلف الصالح والنظر المسلم أن يسعه ما ينفع السلف ما عليه العمل جمعت عليهم أمة وكانوا فيه على السمن فإن النسلم يلزم ذلك وهو أولى بالصواب وأحرى به إن شاء الله جعلا لا يقول الوالد بالوالد فإن الإمام مالك مسألة قال طبعا في خناف لماذا لا نقفل الوالد بالولد قالوا لأن الوالد سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببا في موته وهلافه هذه علّة وبعضهم قال لأن الولد جسم من الوالد وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو صحيح إِنَّا فَاطِنَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّي رِبُنِي مَا رَابَهُ وَإِذِينِي مَا أداها. وبعضهم يقول وكذلك قول عليه الصلاة والسلام انعطيه بناءا كلف من كشفكم ان اولادكم من كشفكم فجعلهم كجزء من الانسان وقال بعض العلماء العله في عدم قتل الوالد بولده ان الوالد يؤدب ولده فالغالب انه اذا جاء يقتل ما في والد يقتل ولده عند الاجوان لكن في شبهه التربية وفي شبهه التاديب وان على ضربا لا في وفي عاطف لا يقدم على ضرب حتى يموت او قتل يهي الا عنده شبهه من التربيه قالوا والشبه تثبت القفار على هذا الوجه الأخير استثنى المالكية المسألة مشهورة وهي أن يرجع الوالد ولده ويقتنى مثل يذكي تذكية مثل البهينة في هذه الحالة قالوا تسقط شبهة الكرية ويقوى أن الوالد يريد إزهاق الروح في عدوانا فيقتص منه وعلى كل حال جمهور العلماء على عدم قتل الوالد للولد مطلقا يسمى هذا الحكم الوالد المباشر والجد والجدة. سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة تنحضت بالذكور أو تنحضت بالإناث فلا يبتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن شفر كما ذكرنا فيبتل الولد بكل من منهما والعكس يبتل الولد بكل منهما فلو قتل الولد والعياذ بالله والده وهذا من أسوأ ما يكون لأنه جاء بين العقوق والقتل إن شاء الله سلامة والعالم فهذا من الشقاء المتناهي والعياذ بالله فإذا قتل ويقتل به أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المفروضة والأجل فضيلة الشيخ لو قتل زمين عبد المسلم فهل يقص منه أن لا أتابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه من وناء فإذا قتل زمين رقيقا مسلما فإنه يقتل به والجارية الانصاريه قلنا كانت مولاه ومن هنا يقتل به من الوجهين مسلك الكفر هو كافر ليس هناك يعني فضل له على الرقيق ولذلك قال ولن امه مؤمنه خير من مشكين ولو اعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشكين ولو اعجبكم وعلى كل حال ليس هذا مما يمنع القصاص من الذني بل يتقص منه ويقتل والله تعالى أسابق الله صديقة الشيخ هل هناك قصاص على السكران إذا قتل أسابقه؟ هذه المثلة في الحقيقة هي خلاف بين العلماء رحمه الله هل السكران مكلف او غير مكلف؟ من حيث الأدلة من حيث الأصول سبقا ذكرنا هذه المثلة في كتاب الطلاق وأن السكر موجد للحكم بجوان العقل و نص الله عز وجل على أن السكران لا يعلم ما يقول كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقرضوا الصلاة وعنت سكارة حتى تعلموا ما تقولون فمن حيث الأصل لا شك أن ومن وافقه من السكران غير مكلف قوي جدا وفي مثلة القتل هنا أسئلتنا بعض العلماء قال إلا أنه لو فتح الباب كان لا يسعى الإنسان إلا أن يسكر ثم يقتل وعلى كل حال قضاء الصحابة كما ذكرنا في قصة علي رضا الله عنه وعمر رضا الله عنه جمع الصحابة وقد اشتكى إليه خالد بن وليد أن الناس قد انهاموا في شرب الخمر قال هذا أصل يقتضي أنه يعامل معاملة الصاحي والذي يظهر الله علم أنه في حيث الأصل في حكم وغير المثلث لكن لا مانع في بعض الأحوال المستثنى إذا استشرى الأمر وعظم الفساد أن يستثنى كمستثنى الصحابة إن الصحابة زادوا في الحد وزادوا في العقوبة عند منهماك في الشرق الخمر وذلك رد الشيح المسلام رحمه الله ان هذه زيادة راجعة إلى تقدير الضرف لا من ذات أن زيادة تعذيرية وليست زيادة مصرية وحردية وهذا هو الذي تطمئن إلي الناس بإذن الله تعالى وهو الأشوأ أقرب الله تعالى أعان أسألك من فضلك يا هل يجوز قبول ما الذي لا يصلي أو أكل من طعامه أو مصافحته إن كان من الأقرباء أسألك الله أم لا للأكل من طعامه ف ما في شك أنه هو في خلاف هل أو ليس بكافر فإن ترك الصلاة كلية وحكمنا بكفره فإنه يجوز الأكل من مال الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مجابة مشركة واستضافه يهوديا على خجر وإهالة سنخة كما في نصندي أحمد ولأنه من منشاة اليهودية كما صحيحنا عليه الصلاة والسلام هذا يدل على قبول ضيافة الكافر خاصة إذا رجي تأليفه وكسبه بالإسلام وبشرط أن يؤمن نكره وضرره وأما قبل هديةه ففيها تصليل بعض العلماء يقول إذا كان فيها منا على المسلمين وأذية على المسلم فإنه لا يقبل هديةه ولا يقبل له شيئا ولا يقبل له مالا ولا يقبل له دعوة إذا كان فيه خبث وله أغراض سيئة أو يريد مثلا يدعو إنسانا طيبا حاله طيب حتى يغر غير الطيبين أو نحن ذلك من المداخل التي قد يفعلها أصحاب الكفر لأذية المسلمين فإنه لا يجوز في هذه الحالة قبول الدعوة لأن درء النسدة أولى من جلبي المصرحة والله عز وجل أمرنا معهم أن نأخذ الحذر فواجب أن نسلم أن نأخذ الحذر وهذا من الحذر في اتجابة لأمر الله عز وجل لمقصود الشرع والله تعالى آمن أستاذ الله صديرة الشيخ أهل الظلمة هل هم أهل الكتابة فقط؟ كم يشمل حتى المجوس وأهل الشرك مفابق الله لا اهل الذنة الذنة تختص باهل الكتاب وهم يهود والنصارى واختلف في السامرة والصادعة هل كانت لهم أصول سماوية او لا على وجهه نشويين عند علماء رحمه الله فالذنة خاصة بالكتالين كما قدمنا في باب الأهد وأحكام الذنة طفلنا في هذا المنصر وبكبر خلاف العلماء رحمه الله وأما الصحيح أن الكتابي وأهل الدين السماوي يختص بهتين ملتين كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند غرستين وغافلين فخص الكتب السماوية بهتين ملتين وهذا هو الأصر فيهم أنهم اليهود والنصارى وأما المجوس فإنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في شيء ويقولون على أصل في شيء آخر قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صحيح عن عبد الرحمن معه صلى الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم فتضرب عليهم جزية ويعاملون كما فعل الصحابة رضو الله عليهم ولكن لا يؤتنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ومن هنا فإنه هذا الدن عن المجوش من وجه ويوافقونهم بوجه وأمن المشركون فإنهم لا ذمة لهم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين فإن المشر المسلم إذا عرض عليه إما أن يعرض عليه الإسلام وإما أن يقتل إما أن يصلم وإما أن يقتل الله أهل كتاب فلأن لهم دينا سماويا واختلفوا عن غير من هذا الوجه فالإسلام لا يقضر الشرك ولا يقضر الوثنين فلو كانوا عباد الأشجار أحجار وعباد الأوثان هجم عليهم المسلمون فإنهم لا يخيرون من لدينا إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وأما إذا كانوا من اليهود المصارف يخيرون بين ثلاثة الأمور الإسلام أو القتال أو دفع الجزية حتى يعطي الجزية عن يدوهم صارمون وقد تقدم تصفير هذه المسائل بكتاب أحكام الذنة الله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر أسابقكم الله هذه المسألة بالحقيقة الأصول الشرعية يقتضي جواز الجمع بين الجمعة والعصر وهذا لا إشكال فيه من جهة الأصول لا فرق بين الجمعة وبين الظهر لكن الأصل في المسافر أنه لا يصلي الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلي جمعة في سفره البتة وهذا أمر راضح وجري حتى أنه عليه الصلاة في حجة الوداء معه مئة ألف نص في عرفات وقد كان ابن إن كان أن يجنع ولو مراعاة لأهل مكة ومع ذلك لن يصلي الظهر جمعة ومن هنا نص العلماء على أن المسافر في الأصل لا تجب عليه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه العبد الذي تصح به الجمعة وما صلى جمعة واحدة ومن هنا كان يشدد بعض مسائحنا رحمة الله عليه وسلم في خروج الإنسان وهو مسافر يجنع بالغير أنه لا يجنع بهم إلا من كان منهم من أجل تحقيق هذه السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة من هذه بسنة عليه الصلاة والسلام الجمع بين الصلاة نجد بعض, بعض الحنابلة التشديد في هذا وبعض المتأخرين يقول دليلنا أننا وجدنا العلماء يقولون يجمع بين الظهر والعصر ما وجدناهم يقولون يجمع بين الجمعة والظهر هذا ليس بدليل العلماء رحمه الله يذكرون الأصل ينبهون به على محل محنه ولذلك الجمعة إذا صلاها فإنه يصح له أن يجمع بعدها العصر ولكن إذا أراد أن يخرج من الخلاف ويختاط هذا شيء آخر أما من خلال الأصل فإنه لا إسكال في جواز أن يجمع الجمعة العصر إلى الجمعة وليس هناك دليل الرخصة التي أحل الله بها الجن هي وجود السفر وجود السفر موجب للرخصة لا فرق بين الجمعة وبين غيرها وذلك إذا فرق المفرق أليه بالدليل لكننا نقول إذا حتاب وصل بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول يحضر الجمعة ينوي بها الظهر ولا ينويها جمعة فإذا نواها ظهرا فلا إشكال وجهة واحدة أنه يجمع إليها لأنه يصلي وراء الإيمان بنية الظهر ويصحنا أنه يصلي الظهر لإتحاد صورة الصلاةين واختلاف النية في هذا مخرج على حديث معاذ رضا الله عنه لأن الشرط أن لا تختار الصورة الصلاةين فإذا أراد أن من الإشكال ينوي لخص من المشافر ينويها ظهرا ويستفيد من تذور الجمعة للذكرة والفرق أنه إلى حضرها بنية الظهر جاز يتكلم وجاز له أن يتحرك وجاز له أن يفعل لأنه ليس بمجمع أصلا وهذا مبني على أصل عند علماء رحمه الله إذا ثبت هذا الخاصة من المشاهر لا تجب عليه ركعتين الأوليين من الظهر قد قال إن الخطبتين منزل منزلة الركعتين آآ خاصة آآ في الحاضر إذا ثبت هذا يدخل بمية الظهر ثم يحضر الجمعة واستفيه ويصلي بعدها وإن أراد أن يدخل بنية الجمعة طلبا لفضيلة الجمعة فلا بأس لأنه يحص الفضيلة أفضل من الظهر إلا أن الوارد رحمة الله عليه كان يختار أن يكون نيته للظهر لأن لأن اتباع السنة بعدم التجميع أولى وأقوى وإن كان الأصل في ظاهره أن الجمعة أفضل من الظهر والله تعالى فضيلة الشيخ هل يجوز أداء صلاة السنة الرافبة وتحية المسجد في صلاة واحدة وأيضا في نية الصوم هل يجمع بين الصيام الاثنين إذا رافق يوما من الأيام البيض أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاء أما بعد فيجوز أن يدخل المسجد وينوي الرافبة وتندرد تحتها التحية والأصل في ذلك أن المذيء صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فلما قال فليركع ركعتين دل هذا على أنها إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة أجزأت وأن مراد الشرع أن يجلس في المسجد حتى يصليه وعلى هذا فإنه تجذي أن تحية المسجد وأما بالنسبة للصوم فإن يوم الاثنين قال ويوم الخميس إذا كان يصوم يوما ويفكر يوما ووافق الاثنين والخميس أجلأه عن صيانه المعتاد للاثنين والخميس وهكذا لو وافقت الأيام البيض يومي الخميس أو يوم الاثنين فإنه يمي في قرارة قلبه الاثنين كونها من البيض وكونه يوم مستقلا من عادة أن يصوم فيكتب الله له أجر اليومين الأول بنيته والثاني بعمله وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أن من اعتاد الشيء من الطاعة وحال بينه وبين تحقيقه العذر كتب له الأجر فهو اعتاد أن يصوم البيض واعتاد أن يصوم الاثنين ولا ودهر الفصل بينهما إذ وافق يوم الرابع عشر يوم الاثنين لا يستطيع أن يجعل اثنين من غير يجعل أيام البيض في غير يوم الاثنين ومن هنا يكتب له أجر اليومين وهذه فائدة المداومة عن لأعمال الصالحة وهكذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما شرع له أن يدخل زيادة الإثنين والخميص لأنها مقصودة لليومين فلو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الأحد شرع له أن يصوم الإثنين لأنه لمعنى مستقل كما لو صام يوما وأفطر يوما ووفق يوم فطره يوم عشراء أو يوم عرفا فإنه يشرع له أن يصوم لأنه لمعنى خاص الله تعالى عنا أثابكم الله فضيلة الشيخ تقول السائلة زوجي رجل مستمسك بدينه الحمد لله وحسن الخلق مع الآخرين ولكنه يشد علي ويسيء الظن بي ويكلمس أخطائي ولا يرعى فولي امرأة ضعيفة أنا بين يديه فهل يحق لي طلب الطلاق منه وأرجو منكم توجيه لزوجي أثابكم الله الله أنا كل حال أولا وقب لكم لشيء احمده نعمة الله عز وجل ان الله رزقك زوجا بهذه النثابة مجرم انه يخاف الله عز وجل وفيه حسن خلق وما كان منه من إساءة الظن ففي بعض الأحيان قد يقص الرجل على زوجته من باب الغيرة وحب الخير لها وفي قرارة قلبه يشبها ويجلها ويكرمها فيدخل الشيطان على المرأة بالظنوم فأوصيك جائما أن تجعل اجتمالا مضادا بهذا الاجتمال حتى يضعف سلطان الشيطان على قلبك ثانيا أرجو لك عند الله أجرا عظيما وشوابا جليما كريما انصدرت على هذا الزوج وأرجو لك من الله أن يعوضك في صدرك في دينك ودنياك وآخرك لأن لله سننا لا تتبدل ولا تتحورك والله لا يضيع أجر الصادرين ولا يخيب أمثا أو عبدا صبرا لوجهه فأنت إذا صبرت على عبد صالف ترجين رحمة الله فأنت على خير وأما الشدة والشدة فقد كان أبو بكر رضا العلم أحد الصحابة فتا إنه كان في الإحرام ويضرب عبده وهو مشرم وكان يسو صلم يقول لأصحابه انظروا إلى هذا المحر يعني هو في إحرامه ويضرب فتانت الصحابة قصوا حتى إنه لما دخل على ابنه عبد الرحمن قصى عليه قصة شديدة قصة الضيف المعروفة وقال له اخرج غندر وهذا طبع يكون في بعض الأشياء يكون إنسانه صالحا وفيه حدة والصبر على هذا الصالح المحتد أجوه عظيم من الله عز وجل وجوابه عظيم فأنا أصيك بالصبر فإذا جاوز حدوده من بالإمكان قصية أصحابه البداء بقرابته إذا كان له عم أو والد أو أخ كبير تعرض إلى الأمر عليه عن طريق أخيك إذا نزل الأمر من تكلمين مباشرة عن طريق الهاتف إنه فلان يقص أكثر من النازل وتحدد الأمور التي تضايقك ولا تستطيعين الصبر عليها أما الطلاق فليس هو الحل هو نهاية الحلوم ومدام أنه رجل يخاف الله عز وجل أصيك إذا جاوز الحد أن تقول لي الله عز وجل فإن المؤمن إذا قل له اتق الله رعدت فرائصه من الله عز وجل خوفا من الله سبحانه فأنت عندك سلاح مفيد أخاف عليك لا قدر الله ان طلقك ألا يبدلك الله خيرا وقد تجدي من يهشرك ويدش ولكن تجدين منهم من الشؤن من فلا ما لا يخطر لك على ذلك وهذه سنة الله عز وجل أنه إذا أنعم على بد أو على الأمن بمعنة ونظر إلى غيرها أنه يذق الله عز وجل وإلى غيرها ولا أقول لك إنه كامل ولا أحملك فقطاقتك أنا أقول نادم أنه يخاف الله فبي يدك عظيم وهو التذكير بالله عز وجل وذل قال له زوجها التقي التقي ذا قل له التقي لا يخاف فعندك أمر تستطيعين أن تحلي به مشاكلة وهو تذكير بالله إذا كان لا يسمع منك مثل ما ذكرنا تنظرين إلى العاقل من قرابته وتعرضين الأمور عليه وثقي ثقة تامة وليثق كل إنسان في هذه الحياة أنه لم يجد شيئا كاملا وأن الحياة جبلت على النكد والبلاء والكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا الله عز الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء وعمل بكل شيء سبحانه وأحاط بكل شيء رحمة وعلمه ووسع كل شيء رحمة وعلمه فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد فأقسم سبحانه وتعالى بالبلد الأمين وأقسم برسوله ورشل في وبكل ما خلق ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب وعناء فإذا كان التعب والعناء تستطيعين أن تحليه في جوانب أو تفضل عليه في جوانب فهذا خير الذي والحكماء والعقلاء على مر العصور والجهور ما كانت حياتهم إلا صدرا ولا كانت أمورهم إلا تجمدا فتجمدي وصري يأمة الله فإن الله يصبرك وما يدريك فرعل الله أن يخجميك من هذا الرجل ذرية صالحة وحمد الله عز وجل أن زوجك لم يبتل بالمخدرات ونمي بكنا المحرمات محمد الله عز وجل أنه آخر الليل سكرانا ويأتيك آخر الليل وعياذ الله من بعد مومشة ومن بعد حرام ومن بعد فرشين وآثام محمد الله عز وجل وقولي بعض الشر من بعض وكم من امرأة أقضع مضجعها زوج يقلقها بالمحرمات ويسبها ويسب أهلها وذويها وقرادتها نحمد الله عز وجل ما هو من يغرمك في مال ومن يغرمك في فراش نحمد الله عز وجل على الأشياء كبيرة لا يوجد من وجود النقص الإنسان ضعيف وأنت ضعيفة وأنت أضعف منه لكن الله سبحانه وتعالى يجبر كفرك ويعيدك إن صبرت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ أي شنا بالصبر ما طابت الحياة إلا بالصبر والصبر لا يكون إلا بالأذية والتعب والعناء وأشد ما تكون الأدية والتعب والعناء من القريب ولذلك إذا أراد الله بأده الخير اكتلاه وإذا أراد أن يُعذن لهم أجر في البلاء جعل بلاءه من أقرب الناس إليه الزوجة يؤذيها زوجها وابن العم يؤليه من أمه وقريبه والشيخ يؤذيه طالبه قد يعلم طالبا ثم من الأيام يرويه بنبله أو يشيء الظن فيه أو يتهجم عليه لا بد من الأدية والبلاء فلما تأتي الألية من أقرب الناس إليك رفع الله درجتك وأعظم أجرك وأزل مثوتك وجعل العاقبة لك يا أمت الله إن الله وعدة وعدا وعد لا يخلف والله لا يخلف المعاد بشيء واحد إن حققته وقمت بحقوقه وأمنت به وصدقته فإن الله سبحانه وتعالى سيدعل أمره بين يديك والعاقبة للمتقين لا تنظري إلى ما أنت فيه اليوم ولا تنظر إلى الهن والغم هذا من الشيطان ولذلك كل امرأة تأتيها الهموم والغموم تنظر في هذه الهموم تتأمل هذه الهموم تجداد عليها الهموم ويدخل الشيطان عليها ولكن إذا نظرت إلى أن الله معها وأن هذا التلع وأنها, وأنها سمت الحياة والله ثم والله لو أن زوجتي صفت فصالت من الكذر ونعمت حياتك معه إذا بك تفاجئي أولادك قد خرجوا عليك وإذا سلمت من الأولاد صلى الله عليك يقصوا حباتك لن تسلمي من البلاء وما يزال المؤمن في هم وغم وكرب وبلاء من بلاء إلى بلاء حتى يقف على أبواب الجنة ويطأ بقدمه, بقدمه أعتابها فيقول كما قال تعالى وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور حزن على المؤمن لما سجن المؤمن أتظنين أن زوجك انطلقك أنك تعيش حياة هنية سعيدة أتظنين أنه لجأك زوج آخر أنك تعيشين معا حياة سعيدة وأنك ستجدين في كمال الخير الموجود في زوجك ثم هذا النقص الموجود في يكبر يا الله الصبر الصبر وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمين نصدر يصدره الله تذكري ثم تأملي وتفكري الأيام التي مضت والسنين التي انقضت وأنت في الهم والغلب كذلك من درجات وحسنات وأجور وخيرات وبركات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تحمد الله والصري بصبر الله أما الكلمة الأخيرة فأوصي هذا الزوج أن يتقله وأوصي الإخران والصالحين دائما أن يتواصلوا بحقوق الأهلين والزوجات دائما إذا جلس الصديق مع صديقي ينتبه بمثل هذه سواء في الحقوق في السهل سواء في الحقوق الانفراش حقوق المال النفقة إذا رأيت صديقك او قريبك مقصرا في ولده بعض الحين تراه غخينا رجل صالح طيد ولكنه لا يثق على ولده ويقتر على ولده ويقتر على نسية كل متق الله وصف الصالحين أن يوصيب أضهم بعضا بالله عز وجبه ويقول لي اتقل يا عزيزم في أهلك وولدك لبعض الأحيان فراه يصهر إلى ساعات متأخرة ولا يأتي إلى زوجتي إلى ساعات متأخرة فقد لا يؤمن على زوجه الحرام وقد لا يؤمن عليها الآثام خلن ينصح بعضنا بعضا وليذكر بعضنا بعضا وأوصي هذا الأخ أن يتق الله في, في أمة الله وأن يرحم ضعفها وأن يرفق بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصخيف إني أفرج حق الضعيفين المرأة واليتيم صلى الله في حقها وليتذكر ما أمره الله عز وجل الذي انساكم بمعروف او تشريح بإحسان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين